بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد المجلس التاسع والاربعون من مجالس سماع كتاب اللولو المكنون في سيرة النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لشيف مسلم رشد العزمي يقرأ عليكم عمر البساطي يقول الأحداث بين غزوة الطائف وغزوة تبوك قدوم كعب بن زهير بن أبي صلما وإسلامه ذكرنا فيما مضى أن كعب بن زهير بن أبي سلمة ممن أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه لأنه كان يهجوه بشعره وكان شعر مخضرما وكان أبوه زهير بن أبي سلمة صاحب إحدى المعلقات السبع المشهورة فلما بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدر دمه خاف ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وقصته أخرجها الحاكم في المسدرك وابن إسحاق في السيرة بإسناد منقطع، وكان من قصته أنه خرجه وأخوه بجير من مكة حتى أتيا أبرق العزاف فقال بجير لكعب أثبت في غنم إلى هنا حتى أتي هذا رجل يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسمع ما يقول فأقام كعب ومضى بجير فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض عليه الإسلام فأسلم فلما بلغ ذلك كعبا قال الا ابلغ عني بجير رساله فهل لك فيما قلت واي حكى هل لك فبين لنا كنت لست بالفعل على أي شيء غير ذلك دلك على خلق لم تول في أمن ولا أبن عليه ولا تول في عليه أخا لك ثقك بها المأمون كأسا روية فأنهلك المأمون منها وعلك وبعث بهذه الأبيات إلى أخيه بجير، فلما أتى بجير كره أن يكتمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي كعبا فليقتل، فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ورجع من غزوة الطائف كتب بجيرون إلى أخيه كعب بذلك. وذكر له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل رجالا بمكة ممن كان يهجوه ويؤديه فإن كانت لك في نفسك حاجة فطير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقتل أحد جاءه مسلما وإن أنت لم تفعل فنجو بنفسك وما أراك تفلد ثم كتب إليه بعد ذلك أبياتا منها من مبلغ كعبا فهلك في التي تلوم عليها باطلا وهي أحزامه إلا الله لا العزة ولا لات وحده فتنجو إذا كان النجاء وتسلم لدى يوم لا ينجو وليس بمفلة من الناس إلا طاهر القلب مسلم وقال له اعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هي أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا قبل ذلك من فإذا جاءك كتاب هذا فأسلم وأقبل فلما بلغ كعب أن الكتاب ضاقت به الأرض وأشفق على نفسه وأرجف به من كان في من العدوة فقالوا هو مقتول فلما لم يجد من شيء بدا أسلم وقال قصيدته ضائعة التي يمدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعروفة باسم بانة سعاد ذكر فيها خوفا ويرجف وشات به من عدوه ثم خرج حتى قدم المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته أتاه كعب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرفه فقال يا رسول الله إن كعب بن قد جاء ليستمن منك تائبا مسلما فلا أن قابل منه إن أنا جئتك به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال أنا رسول الله كعب بن زهير فوسف علي رجل من أمصار وقال يا رسول الله دعني وعدو الله أعظ دبعون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه عنك فإنه قد جاء تائبا نازعا عما كان عليه ثم أنشذ كعب الرسول الله صلى الله عليه وسلم قصيرة والمشورة والمعروفة بانت سعد. يقول في مطلعها بانت سعد، فقال باليوم متبول متائي يوم إثرها لم يفد مكبول ومنها نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله ما مول مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيض وتفصيل لا تأخذني بأقوال الرشاة ولم أذنب ولو كثرت فيها الأقاويل ومنها ان الرسول لا نور يسوا به مهند من سيوف الله مسلول في عصبه من قريش قال قائلهم ببضر مكه لما اسلموا ذولو فلما بلغ كعب قوله ان الرسول لا نور يسوا به رمى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بردته التي كانت عليه وان معاويه ابن ابي سفيان رضي الله عنهما بدل فيها 10000 فقال كعب ما كنت لغوث ربته رسول الله صلى الله عليه وسلم احد فلما تكعب بعث معاوية رضي الله عنه إلى ورثته عشرين ألفا فأخذها منهم ويقال وهي البردة التي عند سلاطين. قال الحافظ العراقي فيما نقله عنه الشوكلي وهذه القصيدة قد روينها من طرق لا يصح فيها شيء وذكرها ابن أسحاق بسند منقطع وقال الحافظ ابن وهذه وهذا من الأمور المشهورة جدا ولكن لم أرى ذلك في شيء من هذه الكتب المشهورة بإثنان أرتضيه والله أعلم وفد ثعلبه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجعهم من الجعرونه سنه 8 وفد بني ثعلبه اربعه نفط. فقالوا نحن رسل من خلفنا من قومنا ونحن وهم مقرون بالاسلام فانزل لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دار زمضه بنت الحارث وامر لهم بضيافه فجاءهم بلال رضي الله عنه بجفنه من ثريد بلبن وسمن فاكلوا ثم شهدوا الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له إنه لا إسلام لمن لا هجرة له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حيثما كنتم واتقيتم الله فلا يضركم، وأقاموا أياما، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعونه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال أجزم كما تجز الوفد، فجاء بنقر من فضة، فأعطى كل رجل منهم خم تأواق، ثم انصرفوا إلى بلادهم. كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ملك عمان. وفي دل من سنة الثامنة الهدارة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى جيفر وعبد ابني الجولندي وهما من الأزدب عمال والملك منهما جيفر يدعوهما إلى الإسلام وكتب معه اليهما كتابا هذا نصه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله الى جيفر وعبد ابني الجولندي سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوكما بداعاية الإسلام أسلم أن تسلما فإني رسول الله يسي إلى الناس كافة لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين فإنكما إن أقرأتما بالإسلام وليتكما وإن أبيتما أن تقرى بالإسلام فإن ملكاكما زائل عنكما وخيل تحل بسحتكما وتظهر نبوة على ملككما وكتب الكتاب أبي بكر رضي الله عنه وختمه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمرو رضي الله عنه ثم خرجت حتى انتهيت إلى عمد فلما قدمتها عملت إلى عبد وكان أحلى من رجلين وأسهلهما خلقا فقلت له اني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك وإلى أخيك فقال أخي المقدم علي بالسن والملك وأنا اوصلك إلي حتى يقرأ كتابك ثم قال لي وما تدعو إليه قلت ادعوك إلى الله وحده لا شريك له وتخلع ما عبد من دونه وتشهد أن محمد عبده ورسوله. فقال عبدني عمرو إنك ابن سيد قومك فكيف صنع أبوك فإن لنا في قدوة فقلت مات ولم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم واديت أنه كان أسلم وصدق به وقد كنت أنا على مثل رأيه حتى هدني الله الإسلام قال فمتى تبعته قلت قريبا فسألني أين كان أسلمك فقلت عند النجاشي وأخبرته أن النجاشية قد أسلم قال فكيف صنع قومه بملكه قلت أقاروه واتبعوه قال والأساقفة والرهبان تبعوه قلت نعم قال انظري يا عمر ما تقول إنه ليس من خصلة في الرجل الأفضح له من الكذب قلت ما كذبت وما نستحله في ديننا ثم قال عبد ما أرى هراقل علم بإسلام النجاشي قلت بلا قال بأي شيء علمت ذلك قلت كان النجاشي يخرج له خرزا فلما أسلم وصدق محمد صلى الله عليه وسلم قال لا والله لو سألني درهما واحدا ما عطيته فبلغ هراقل قوله فقال رجل لهراقل أتذع عبدك لا يخرج لك خرجا ويدين دينا محدثا قال هرقل رجل رغب في دين فختاره لنفسه ما أصنع به والله لولا الضن بملكه لصنعتك كما صنع فقال عبد انظر ما تقول يا عمرو؟ قال عمر والله صدقتك قال عبد فأخبرني ما الذي يأمض به وينهى عنه قلت يأمر بضعة الله عز وجل وينهى عن معصيته ويأمر بالبر وصلة الرحم وينهى عن الظلم والعدوان وعن الزنا وشرب الخمر وعن عبارة الحجر والوثن والصليب فقال عبد ما حسن هذا الذي يدعو إليه لو كان أخي يتابعني عليه لركبنا حتى نؤمن بمحمد ونصدق به ولكن أخي أظن بملكه من أن يدعه ويطير ذنبا قلت إنه إن أسلم ملكه ورسول الله صلى الله عليه وسلم على قومه فأخذ صدقه من غنيهم فردها على فقيرهم قال إن هذا خلق حسن وما الصدقة قال عمر فأخبرت بما فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصدقات في الأموال حتى انتهيت إلى الإبل. فقال يا عمر تأخذ من سوائم موشين الذي ترعى شجر وترد الماء قلت نعم فقال والله ما أرى قومي في بعد دارهم وكثة عادهم يطيعون بهذا قال عمرو فمكثت ببابه أياما وهو يصل إلى أخيه فيخبره كل خبر ثم إنه دعاني يوما ودخلت عليه فأخذ أعوانه بالضرب عية فقال دعوه فأرسلته فذهبت لاجلس فابى ان يدعوني اجلس فنظرت اليه فقال تكلم بحاجتك فدفعت الي كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم مختوما فقرأ حتى انتهى الى اخي ثم دفعه الى اخي واو عبد فقرأ مثل قراءاته الى اني رايت اخاه اقى منه ثم قال لا تخبرني عن قريش كيف صنعت فقلت تابعوه اما راغب في الدين واما مقهور بالسيف قال ومن معه قلت انهم قد رغبوا في الاسلام واختاروه على غيره وعرفوا باقولهم من هدى الله اياهم أدهم كانوا في ظلال، فما علم أحداً بقي غيرك في هذه الحرارة. وانتهي لم تسلم اليوم تتبعه يوطيك الخير ويبيده خضاعك، فاسلم تسلم. ويستعملك على قومك ولا تدخل عليك الخيل والرجال. فقال دعني يوم هذا وأرجع إلى غدا قال عمرو الفرجات يا أخي. فقال يا عمرو إني لأرجو لا أن يسلم إذ لم يضيل النبي ملكه. فقال عمر حتى إذا كان الغد آتيت إليه فأباني أدريه فانصرت إلى أخي فأخبرته أني لم أصل إليه فأوصلني إليه فأدخلني عليه فقال إني فكرت فيما دعوتني إليه فإذا أنا أضعف العربي إن بلغت رجلا ما في يدي فهو ولا تبلغ خيله هنا وإن بلغت خيله ألفت قتالا ليس كقتال من لاقا فقال عمرو أنا خارج الغد فلما أيقل بمخرج خال به أخوه فقال في ما قد ظهر عليه ما نحن فيما قد ظهر عليه وكل من أرسل إليه قد أجابه قال عمرو فلما أصبح أرسل إليه فاجاب إلى, فأجابه إلى الإسلام هو أخوه جميعا وصدقا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلى بيني وبين الصدقة وبيني وبين الحكم فيما بينهم وكان لي عونا على من لي. فأخذ عمرو الصدقة من أغنيائهم وردها على فقرائهم ولم يزل بعمان عندهم حتى في رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضائل أهل عمان، روى الإمام المسلم في صحيحه عن أبي بارزة رضي الله عنه قال بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا إلى من أحياء العرب فسبوه وضربوه فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أهل عمان أتايت ما سبوك ولا ضربوك كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المنذر إفن سوا ملك البحرين وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ممصرفه من الجعرانة على أبن الحضرمية رضي الله عنه إلى المنذر ابن ساوى العبدي ملك المحرين وكتب إليه كتابا يدعوه فيه الإسلام وبعث معه نفرا فيهم أبو هريرة رضي الله عنه وأوصىه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه خيرا فلما قدم العلاء رضي الله عنه على المنذر ابن ساوى قال له يا منذر إنك عظيم العقل في الدنيا فلا تصغرتنا عن الآخرة إن هذه المجوسية شارض دين ينكح فيه ما يستحيا من نكاحه ويأكلون ما يتكره من أكله وتعبدوا في الدنيا نارا تأكلكم يوم القيامة ولست بعديم عقل ولا رأي فانظر هل ينبغي لمن لا يكذب في الدنيا أن لا نصدقه ولمن لا يخون أن لا نتمنه ولمن لا يخلف أن لا نثق به فإن كان هذا هكذا فهذا هو النبي الأمي الذي والله لا يستطيع ذو عقل أن يقول ليت ما أمر به نهى عنه أو ما نهى عنه أمر به فقال المنذر قد نظرت بهذا الذي في يدي يقصد كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم فوجدته للدنيا دون الآخرة ونظرت في دينكم فرأيته للآخرة والدنيا فما يمنعني من قبول دين فيه أمنية الحياة وراحة الموت ولقد عجبت أمس ممن يقبله وعجبت اليوم مما رده وإن من اعظم من جاء به أن يعظم رسوله وسأنظر ثم أسلم المنذر وكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا نص كتابه أما بعد يا رسول الله فإني قرأت كتابك على أهل البحرين فمن من أحب الإسلام وعجبه ودخل فيه ومن من كرهه وبأرض مجوس ويهود فأحذف إلي في ذلك أمرك فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى المندر بن ساوى سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد العبده ورسوله أما بعد فاني اذكرك الله عز وجل فانه من ينصح فانما ينصح لنفسه وانه من يطع رسلي ويتبع امرهم فقد اطاعني ومن نصح لهم فقد نصح لي وان رسلي قد اثنوا عليك خيرا واني قد شفعتك في قومك فاترك المسلمين ما اسلموا عليه وعفوت عن على اهل الذنوب فاقبل منهم وانك مهما تصلح فلن نعزلك عن عملك ومن أقام على يهوديه او مجوسيه فعليه جزيه ولم يزل علاء بن الحضرمي رضي الله عنه عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم على البحرين حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجونية ومفارقته لها وفي ذي القعدة سنة ثمان تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أميمة بنت نعمان بن شراحيل الجونية وقد وقع عند ابن سعد في طبقاته أنها الكلابية وذكر ابن سعد اختلافا كثيرا في اسمها قال الحافظ الفتح والصحيح أن اسمها أميمة بنت النعمان بن الشراح إلى الجهنية وأما الكلابية غلط وإنما هي الكندية فكأنما الكلمة تصحفت نعم للكلابية قصة أخرى ذكرها بن عن الزهري وقال اسمها فاطمة بنت الضحاك بن سفيان فاستعادت منه فطلقها فكانت تقول أنا الشقية والصحيح أن التي, التي استعادت منه هي الجهنية روى الإمام البخاري في صحيحه عن الأوزحي قال سألت زهرية أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم استعادت من قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجوني لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك فقال لها لقد عوذت بعظيم الحق بأهلك وروا البخاري وإمام محمد في مسنده عن أبي سيد السعدي رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى انطلقنا إلى حائط يقال له شوطة حتى انتهينا إلى حائطين فجلسنا ويلها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوها هنا ودخل وقد اوتي بالجونية فانزلت في بيت في نخل في بيت أميمة بنت النعمان ابن شراحيل ومعها دايتها حاضنة لها لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال هبي نفسك لي فقالت هل تهب الملكة نفسها للسوقة؟ قال فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن فقالت أعوذ بالله منك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عوذتي بمعاذ ثم خرج علينا فقال يا أبا سيد أكسها راذقيين وألحقها بأهلها ولهدة إبراهيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي دي القعدة ثانية ثمان الهجرة ولد إبراهيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد بالعلية حيث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه مارية القبطية وقد ذكرنا فيما مضى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغترف إليها هناك ويعطائها بملك اليمين ومع ذلك طاب عليها الحجاب فلما حملت وضعت هناك فلما ولد جاء برفين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشره فوهب له رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا روى الامام مسلم في صحيحه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد لي الليله غلام فسميته باسم ابي ابراهيم تنافس نساء إلى في إرضاع إبراهيم، وتنافست نساء الأنصار في إبراهيم أية هن وكانت أمه مارية قريلة اللبن، فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم سيف، فكانت ترضعه، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه على أن رضي الله عنه قال: ثم دفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم سيف امرأة قين، يقال له أبو سيف، قال أنا رضي الله عنه قال: ما رأيت أحدا كان أرحم بالأيام من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كان إبراهيم مسترضعا له في عواني المدينة فكان ينطلق ونهن معه فيدخل البيت فيأخذه فيقبله ثم يرجع وفي رواية أخرى في صحيح مسلم قال أنس رضي الله عنه فانطلق أي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه واتبعته فانتهينا إلى أبي سيف وهو ينفق بكيره قد امتلأ البيت ذخانا فأسرعت المشي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا أبا سيف أمسك جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسك فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الصبي فضمه إليه وقال ما شاء الله أن يقول وقد غار نساء الرسول صلى الله عليه وسلم واشتد عليهن حين رزق من مارية الولد قال باعجة رضي الله عنها دخل به علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال انظري إلى شبهه بي قالت فحاملني ما يحمل النساء من غيره فقلت ما أرى شبها حديث ضعيف جدا قلت وأما حديث ابن عباس ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عتقها ولدها فهو حديث ضعيف رواه ابن مجد في سننه والحاكم في المستدرك قصه الرجل المجبوب روى الطحاوي في شرح مشكل آثار بسند حسن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان الناس قد تجرؤوا على مارية في قبطي كان يختلف إليها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق من وجدته عندها فاقتله فقلت يا رسول الله أكون في امريكا كالسكه المحماتي وأمضي لما أمرتني لا يثنيني شيء أم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب فقال صلى الله عليه وسلم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب فتمشحت سيفي ثم انطلقت فوجدته خرج من عندها على عنقه جره فلما رأيت اخترت سيفي فلما راني إياه اريد ألقى الجره وانطلق هاربا فراقي في نخلة فلما كان في نصفها وقع مستلقيا على قفاه وأنكشف ثوبه عنه فإذا انا به أجب أمسح ليس له شيء مما قالق الله عز وجل للرجال فغمدت سيفي وقلت ما قال خيرا رجل من القبط وهي مرأة من القبط وزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحتضب لها وأستعذب لها قال علي الله عنه فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي يصرف عنا سواء أهل البيت السنة التسعة للهجرة وهي سنة الوفود كان لفتح مكة آثر كبير في تعزيز الإسلام وتغير موقف العرب منه فتسارع إلى اعتناق الإسلام هو ابن البخاري في الصحيح عن عمر بن سلمة الجرمي رضي الله عنه قال كنا بما ما مر الناس وكان يمر بنا رتبان فنسألهم ما الناس ما, ما هذا الرجل فيقولون يزعم أن الله أرسله أوحى إليه أو أوحى الله بكذا فكنت أحفظ ذلك الكلام فكأنما يقر في صدريه وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح فيقولون تركوه وقومه فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم وبادر قوم بإسلامهم فلما قدم قال جئتكم والله من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم طيلة السنة التاسعة بالمدينة المنورة يستقبل الوفود ويبعث العمال ويبث الدعاء ولم يخرج منها إلا لغزوة تبوك كما سيأتي وقد بلغ مجموع الوفود ما يزيد على ستين وفدا وسأذكر أهم هذه الوفود واحد وفد باهلة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مطرف بن الكاهن الباهلي بعد الفتح وافدا لقومه بإسلامهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث إليهم أبا أمامة صدية بن عجلان الباهلي يدعوهم إلى الله تعالى ويعرض عليهم شرائع الإسلام فأبوا عليه ثم إنهم أسلموا عن آخرهم فلما قدم أطرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ لقومه أمانا وكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا فيه فرائض الصدقات ثم قدم نهشل ابن مالك للوائلي من باهلة وافدا لقومه فاسلم وكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن أسلم من قومه كتابا في شرائع الإسلام هذا نصه باسمك اللهم هذا كتاب محمد رسول الله لنهشل ابن مالك ومن معه من بني وائل لمن أسلم وأقام الصلاة وآت الزكاة وأعظم الله ورسوله وأعظم من المغنم خومس الله وسهم النبي وأشهد على إسلامه وفارق المشركين فإنه آمن بأمان الله وبريئ إليه محمد من الظلم كله وأنا لهم الله يحشر يحشروا ولا يعشروا وعملهم من أنفسهم وكتب الكتاب عثمان بن عفان رضي الله عنه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عماله على الصدقات ولما استهل هلال المحرم من السنة التاسعة الهجرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عماله على الصدقات إلى كل ما أوطأ الإسلام من المناطق المختلفة واحد فبعث المهاجر ابن أبي أمية الله عنه إلى سنعاء فخرج عليه الأسود العنسي وهو بها اثنان وبعث زيادة ابن لبيد دين البياضية رضي الله عنه إلى حضر موت ثلاثة وبعث عدي بن حاتم رضي الله عنه إلى طيء وأباني أسد أربعة فبعث مالك بن نويرة اليربوعية رضي الله عنه إلى بني حنظلة وفر قاصدا قتبا سعد على رجلين منهم فبعث زيد القندل بن بدر على ناحية منها وقيس بن عاصم رضي الله عنه على ناحية خمسة وبعث عيينة ابن حسن رضي الله عنه إلى تميم ستة وبعث الوليد بن عقبة ابن أبي معاذ رضي الله عنه إلى بني المصطلق سبعة وبعث بريدة ابن الحصيبي رضي الله عنه إلى أسلم وغفار ويقال كعب بن مالك رضي الله عنه 8 وبعث ابن اللطبية الى بني سليم 9 وبعث رفيع بن مكيث رضي الله عنه الى جهينه 10 وبعث عمرو بن العاص رضي الله عنه الى بني فزارة 11 وبعث الضحاك بن سفيان رضي الله عنه الى بني كلاب 12 وبعث ابو سرب بن سفيان رضي الله عنه الى بني كعب 13 وبعث عايكرمة بن ابي جهل رضي الله عنه الى هوازن الرابع عشر وبعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى أهل النجران وقد ذكرنا فيما مضى أنه صلى الله عليه وسلم بعث نفر من أصحابه إلى العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه عامله على البحرين ليقبضوا مجتمع عنده من صدقة البحرين كما بعث أبا عبيدة من الجراح رضي الله عنه ليأتي بجذيتها ملاحظة مهمة وتجدر الإشارة إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبعث أولئي الصحابة رضي الله عنهم أجمعين كلهم دفعة واحدة في المحرم من سنة التسعة الهجرة بل تأخر بعضهم إلى وقت انتناق الإسلام من تلك القبائل التي بعثوا إليها ويؤيد ذلك ما جاء في رواة ابن إسحاق أن عدي بن حاتم رضي الله عنه كان من بين العمال الذين أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدقات قومهم وكان إسلام عدي رضي الله عنه بعد بعثه صلى الله عليه وسلم عديا رضي الله عنه لهدم الفلس وذلك في ربيع الآخر من صنة التاسعة للهجرة تحذير رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه من غلوه للصدقة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أصحابه لياتوا بصدقات هذه القبائل يأمرهم أن يأخذوا صدقاتهم من حواشي أموالهم ويتوقعوا كرائمها وكان يأمرهم بما أخذوا من الصدقات أن يجعل في ذوي قرابة من أحد منهم الأول فالأول فإن لم يكن له قرابة فلأولى العشيرة ثم لذوي الحاجة من الجيران وغيرهم روالهم أحمد الطيالسي في نشنديهما بسند صحيح عن قبيصة ابن هلب يحدث عن أبيها أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول وذكر الصدقة فقال لا يجي أن أحدكم بشات لها يعارض ورغى الإمام أحمد في مسنده ومن واجة بسند صحيح لغيره عن عبد الله بن ونيسى رضي الله عنه أن تذكر هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم عن الصدقة فقال عمر ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر غلول الصدقات أنه من غل فيها بعيرا أو شاتا أتى به يحمله يوم القيامة فقال عبد الله بن ونيسى رضي الله عنه بلا وخرج الطبراني في الكبير عن عمر بن الصامت رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه على صدقة فقال له التقي الله يا أبو الوليد لا تأتي يوم القيامة بعير تحمله له رغاء أو بقرة له لها خوار أو شات لها ثؤاج فقال يا رسول الله إن ذلك لك ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيون الذي نفسي بيده شأن ابن اللطبية أخرج الشيخ خارف الصحيحي معن أبي حميد السعدي رضي الله عنه قال اتعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني أسد يقال له ابن اللطبية على صدقة فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي إلي فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما أبا العامل نبعثه فيأتي فيقول هذا لك وهذا لي فهل جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أهدى له أم لا والذي نفس بيده لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة على رقبته إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاتا تيعر ثم رفع دي حتى رأينا عقتي بطيه ثم قال ألا هل بلغت؟ ثلاثة فوائد الحديث قال حفظ الفاتح وفي هذا الحديث من الفوائد واحد أن الإمام يخطب في الأمور المهمة اثنان وفيه مشروعية محاسبة المؤتمن ثلاثة وفيه منع العمال قبول هدية ممن له عليه حكم ومحل ذلك إذا لم يدلوا الإمام في ذلك أربعة وفيه ابطال كل طريق يتوصل بها من يأخذ المال إلى محاباة الماخوذ منه والانفراد بالماخوذ خمسة وفيه جواز توبيخ المخطئ ستة وفيه استعمار المفضول في الإمارة والإمامة والأمانة مع وجود من هو أفضل منه سبعة وفيه استشهاد الروي والناقل بقول من يوافقه ليكون أوقع في نفس السامع وأبلغ في طمأنينته والله الله عالم بعث الوليد بن عقبة إلى بني المصطلق بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليد بن عقبة ابن أبي معيط إلى بني المصطلق وهم قوم وجويلية من تحارك رضي الله عنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأغرص صدقاتهم وكانوا قد أسلموا وقد ذكرنا ذلك ومفصلت في غزوة بني المصطلق روى الامام احمد في مسنده بإسناد الحذر بالشواهد عن الحارث بن ضرار قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليد بن عقبة الى الحارث ليقبض ما كان عنده مما جمع من الزكاه فلما اثر الوليد حتى بالغ بعض الطريق فارقا فرجع فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان الحارث منع علي الزكاه واراد قدري فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الى الحارث فاخبر الحارث باصحابه البعث فقالوا هذا الحادث ولما غشيهم قال لهم إلى من بعثتم قالوا إلي قال ولما قال قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعث إليك الوليد بالتعقب فزعم أنك منعته الزكاة وأردت قcerك قال له الذي بعث محمدا بالحق ما غأيته بذّة ولا اتاني فلما دخل الحادث على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منعت زكاة وأردت قدل رسوله قال له الذي بعثك بالحق ما رأيته ولا أتاني وما أقبلت إلا حين احتفظ علي رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم خشيت أن تكون كانت سخطا من الله عز وجل ورسوله فنزلت يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْخُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَتَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ قال حفو بن كثير رحمه الله تعالى ذكر كثير من المفسرين أن هذه لا يهتنظرت في الوليد بن عقبة بن أبي معيد حين بعده الرسول الله صلى الله عليه وسلم على صدقات بني المصطلق وكذا ذكر غير واحد من السلف منهم ابن عبي ليلى وعزين بن رمانة وضحاك ومقاتل ابن حيان وغيرهم في هذه الآية أنها نزلت في الوليد ابن عقبة والله علم وقال ابن عبد البارو ولا خلف من أهل الإلم تأويل القرآن فيما علمته أن قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ نزلت في الوليد ابن عقبة سرية عيينة بن حصن إلى بن العنبر من تميم وفي محرم من سنة دسعين الهجرة معت رسول الله صلى الله عليه وسلم عويلانة بن حصن الفزاره أي لبني العنبر وكانوا فيما بين السقيا وأرض بني تميم والسبب هذه السرية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بشر ابن سفيان الكعبية رضي الله عنه إلى بني كعب من خزاعة لأخذ صداقاتهم فجاء وقد حل بن واحين بن عمر بن بن العنبر التميميون فجمعت خزاعة موشيها للصدقة فاستكثر ذلك بنتميم وشهر السيوف ومنعوا بشرا رضي الله عنه من أخذ الصدقة فلما رأى بشرا رضي الله عنه ذلك قادما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لهؤلاء القوم فانتدبع ويلة ابن حصن رضي الله عنه فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في خمسين فارسا من العرب ليس فيهم مهاجري ولا أنصاري فكان يسير الليل ويكمل النار فهاجم عليهم فلما رأوا الجمع واللو فأخذ عيالة منهم أحد عشر رجلا واجد أحد عشر امرأة وثلاثين صبية فأخذهم وذهب بهم إلى المدينة فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحبسوا في دار رملة بنت الحارث اثنان قدوم وفد بني تميم ونزول سورة الحجرات فلما جاءت ثلية عيالة ابن حصن بالسبايا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركب وفد عظيم من بن بني تميم قيل كانوا تسعين أو ثمانين رجلا حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم عدة من رؤسائهم منهم أعطار الدو بن حاجف وزيب بن بدر وقيس بن عاصم المنقري وقيس بن الحارث والأقرع بن حابس وعمر بن الأهتم والقاقع بن معبد والحبحاب ويقال له الحتات بن يزيد وقد كان الأقرع بن حابس شهيدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة وحنينا والطائف كما ذكرنا فيما تقدم فلما قدم وفد بني تمين المدينة رأه سباياهم فأخذ النساء والأطفال يبكون فعجل الوفد ودخل المسجد النبوي وقد أذن بلال رضي الله عنه لصلاة الظهر والناس ينتظرون خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستبطاء الوفد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءوا بابه وآخذوا ينادون رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات أن يخرج إلينا يا محمد هذا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من صياحهم فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلقوا به يكلمونه في سبيهم فوقف معهم ثم قال الاقرع ابن حابس يا محمد اضر لي فوالله إن حمدي زين وإن ذنبي شين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الله عز وجل ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر ثم جلس في صحن المسجد فقال له يا محمد ديننا فاخر فاذن لشأننا وخطيبنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أذنت لخطيبكم فليقل فقام عطارد بن حاجب فقال الحمد لله الذي له علينا الفضل والمن وهو أهله أهل الذي جعلنا ملوكا وهذا لنا أموالا عظاما نفعل فيها المعروف وجعلنا عز أهل المشرق وأكثره عددا وأكثره عده فمن مثلنا في الناس ألسنا برؤوس الناس وأولي فضلهم فمن فاخرنا فليعد مثل ما عددنا وإن لو نشاء لأكثرنا الكلام ولكن نحيا من الإكثاري فيما أعطينا وإن نعرف بذلك أقول هذا لأن تتم مثل قولنا وأمرنا أفضل من أمرنا ثم جلس ثابت ابن قيس يرد رضي الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس بن شماس أخي بن الحاليس بن الخزرج خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فأجب الرجل في خضبته فقام ثابت رضي الله عنه فقال الحمد لله الذي السماوات والأرض خلقه قاض فيهن أمره واسع كرسيه علمه ولم يكن شيء قط إلا من فضله ثم كان من قدرته أن جعلنا ملوكا واصطفى من خير خلقه رسولا اكرمه نسبا وأصدقه حديثا وأفضله حسبا فانزل عليه كتابه وأتمنه على خلقه فكان خيرة الله من العالمين ثم دعى الناس إلى الإيمان به فامن برسول الله المهاجرون من قومه ودو رحمه اكرم من الناس حسبا وأحسن الناس وجوها وخير الناس في فعالا ثم كان أول خلق إجابة واستجاب الله واستجاب لله حين دعاه رسول الله نحن فنحن أنصار الله وزراء رسوله نقاتل الناس حتى يؤمنوا بالله فمن امن بالله ورسوله من عملنا ماله ودمه ومن كفر جاء في الله ابدا وكان قتله علينا يسيرا أقول قولي هذا واستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات والسلام عليكم شعر الزبرقان بن بدر ثم قالوا يا محمد ذا لشعرنا فالنا الله فقام الزبرقان بن بدر فقال نحن الكرام فلا حي يعادلنا من الملوك وفينا تمصب البيع ونحن يطعم عند القحط مطعمنا من الشواء إذا لم يؤنس القزع إلى ان يقول فلا ترانا إلى حي نفاخرهم إلا استفادوا فكان الرأس يقتطع فمن يفاخرنا في ذاك نعرفه فيرجع القوم والاخبار تستمع إِنَّا أَبَيْنَا وَلَا لنا أَحَدٌ إِنَّا كَذَلِكَ عِنْدَ الْفَخْرِ نَرْتَفِعُ حسان بن ثابت رضي الله عنه يرد فابعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حسان بن ثابت رضي الله عنه وكان غائبا قال حسان جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرني أنه إنما دعني دي وجيب شاعر بني تميم. فخرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقول منعنا رسول الله إذ حل وسطنا على أنفراض من معد و منعناه لما حل بين بيوتنا باسيافنا من كل باغ وظالم فلما وصل حسان رضي الله عنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له قم يا حسان فأجب الرجل فيما قال فقام حسان فأجابه مثل شعري فكان إما قال إن ذوائب من فهر وإخواتهم قد بينوا سنة للناس تتبعوا يرضى بها كل من كانت سريرته تقوى لله وبالامر الذي شرعوا قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم أو حاولوا النفع في أشاعهم نفعوا سجية تلك فيهم غير محدثة إن الخلائق فعلا شرها البدع إن كان في الناس سباقون بعدهم فكل سبق لأدنى سبقهم تبعوا إلى أن يقول أكرم بقوم رسول الله شيعتهم إذا تفاوتت الأهواء وشيعوا أدينهم مدحي قلب يؤذره فيما أحب لثال حائك صنعوا فإنهم أخضر الأحياء كلهم إن جذب الناس جد القول أو شمعوا فقال أقراب بن حابث وأبي إن هذا الرجل لمؤتا له لا خطيبه أخضر من خطيبنا ولا شاعره اشعر من شاعرنا ولا أصواتهم أعلى من أصواتنا فلما قوم أسلموا وجوازهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسن جوائزهم ورد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سباياهم وقيله إنه أعتق بعضا وأفن بعضا فخضر الشيخان في صحيحه معلمه رضي الله عنه قال لا أزال أحب بني تميم بعد ثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها فيهم هم أشهد أمة على الدجال وكانت فيهم سبية عند عائشة رضي الله عنها فقال عاتقيها فإنها من ولد إسماعيل وجاء صدقاتهم فقال هذه صدقات قومنا وفي رواية أخرى في شرح مشكل الآثار للطحاوي بسند صحيح على عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سرك أن, سرك إن, سرك أن تعتيقي من ولد إسماعيل فاعتيقي من هؤلاء وهذا يدل على أن سبي بن كان وزي على الغانمين وأن عائشه رضي الله عنها ملكت هذه الجارية بالشراء والهبة ثم أعتقها عند عندما جاء قومها يطلبونها والله أعلم وقد أنزل الله تعالى بعض الآيات من سرد الحجرات في وفد بن تميم قال تعالى إن الذين يزادونك من وراء الحجب لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله هو فور الرحيم حديث في فضل بني تميم رواه الشيخان في صحيح مع الأبي رضي الله عنه قال لا أزال حجب بني تميم بعد ثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهم هم أشد أمة على الدجال وكانت فيهم سبية عند عائشة فقال صلى الله عليه وسلم أعتقيها فإنها من والد إسماعيل وجاءت صدقاتهم عندها وجاءت صدقاتهم وجاءت صدقاتهم فقال صلى الله عليه وسلم هذه الصدقات قومنا فوائد الحديث قال حافظ الفتح وفي هذا الحديث من الفوائد واحد فضيلة ظاهرة لبني تميم وكان فيهم في الجاهليات وصدر الإسلام جماعة من الأشرف والرؤساء إثنان وفيه الإخبار عما سيأتي من أحوال الكائنة في آخر الزمان سبب نزول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولما أسلم وبد بني تميم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤمر عليهم أحدهم فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه أمر عليهم القعقاع بن معبد وقال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه بل أمر عليهم الأقرع بن حابس فقال أبتر العمر ما أردت إلا خلافه، فقال عمر ما أردت خلافك فتما رياحة ترتفت أصواتهما فأنزل الله تعالى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 ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم قال ابن الزبير فكان عمر رضي الله عنه بعد ذلك إذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم حديثا تحدثه كأخي سرار لم يسمعه حتى يستفهمه سهب آخر في نزول الآية روى الشيخان في صحيحيهما والإمام أحمد في مسنده والأخذول أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية يا أيها الذين أملوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا ترهدوا له بالقول كجاهر معضكم لمعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون وكان ثابت بن قيس بن شماس رفيع الصوت فقال أنا الذي كنت أرفع صوتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم حبط عملي أنا من أهل النار وجلس في أهله حزينة فتفقده رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق بعض القوم إليه فقالوا له تفقدك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك فقال انا الذي أرفع صوتي فقصة صوت النبي وأجهر بالقول حبط عملي وأنا من أهل النار فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فاخبروه بما قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بل هو من أهل الجنة قال أنس وكنا نراه يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة فلما كان يوم اليمامة كان فينا بعض الانكشاف فجاء ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه وقد تحنط ولبس كفنه فقال بس ما تعودون أقانكم فقاتلهم حتى قتله رضي الله عنه قال ابن عطية فيما نقله عنه الحافظ الفتح الصحيح أن ساب نسول هذه الآية كلام جوفات العرب وقال الحفظ الفتح ولا يعارض ذلك هذا الحديث فإن الذي يتعلق بقصة الشيخين في تخالفهما في التعبير هو أول السورة لا تقدم ولكن لما اتصل بها قوله لا ترفع تمسك عمر رضي الله عنه منها بخفض صوته وجوفات العرب الذين نزلت فيهم هم من بني تميم ولدي اختصوا بهم قوله إن الذين ينادونك من وراء الحجرات فائدة مهمة قال الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى قال علماء يكره رفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم كما كان يكره في حياته لأنه محترم حيا وفي قبره صلوات الله وسلامه عليه دائما ثم نهى عن الجهر له بالقول كما جهر وجل لمخاطبه ممن عداه بل يخاطب بسكينة ووقار وتعظيم وقد روى الإمام البخاري في صحيح عن السائب ابن يزيد قال كنت قائما في المسجد فعصبني رجل فنظرت فإذا عمر من الخطاب رضي الله عنه فقال لها فأتي لي بهذين فجئته بهما فقال لهما عمر رضي الله عنه من أنتما أو قال من أين أنتما قال من أهل الطائف قال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفع أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة وفد بني أسد بن خزيمة وفي أول سنة تسع من الهجرة قادمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشرة رهط من بني أسد بن خزيمة في حض رمي بن عامر وضرار بن الأزور ووابصة بن معبد ونقادة بن عبد الله وطليحة بن خويلد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد مع أصحابه فسلموا عليه وتكلموا فقال حض رمي بن عامر يا رسول الله إن شهدنا أن الله وحده لا شريك له وأنك عبده ورسوله وجئناك يا رسول الله ولم تبعث إلينا بعثا ولم نقاتلك كما قاتلتك العرب ونحن على من وراءنا فأنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين وفي رواية النسائي في السنة الكبرى بسنة الحسن عبد عباس قال قدم وفد بني أسد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلموا فقالوا قاتلتك مضر ولسنا بأقلهم عددا ولا أكلهم شوكتان وصلنا رحمك فقال لأبي بكل وعمر رضي الله عنه ما تكلموها كذا قالوا لا قال إن فقه هؤلاء قليل وإن الشيطان ينطق على ألسنتهم قال فأنزل الله عز وجل يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمن علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين قال حفظ الفتح وبن أسد كانوا فيما نرتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وتبعوا طلاحة النق الأسدية لما ادعى النبوة ثم قاتلهم قد بن الوليد رضي الله عنه في عادي أباكنا الصديق رضي الله عنه وكسرهم ورجع بقيتهم من الإسلام وتاب طلاحة وحسن إسلامه سرية الضحاك بن سفيان إلى بني كلب بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحاك بن سفيان الكلابي رضي الله عنه في سرية إلى القرطاء وذلك في شهر ربيع الأول سنة تسع للهجرة ليدعوهم إلى الإسلام ومعه الأصيد ابن سلمة ابن قرط فلقوهم بالزوج زوج لاوة فدعوهم للإسلام فأبوا فقاتلوهم فهزموهم ولحق الأصيد أباه سلمة وسلمة على فرس له في غدير بالزوج فدعا أباه الإسلام واعطاه الأمان به وسب دينه فضرب الأصيد عرق فرسي أبيه فوقع فأمسك أباه إلى أن جاءه أحد المسلمين فقتله ولم يقتله ابنه سرية علقامة ابن مجزر رضي الله عنه وسبب هذه السرية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن الناس من الحبشة قد اجتمعوا بالقرب من سواحل جدة فبعث إليهم علقمة بن مجزر المدرجي رضي الله عنه وذلك في ربيع الأول من السنة التاسعة الهجرة في ثلاثمائة رجل فلما سمعوا بمسير المسلمين إليهم هربوا فلم يلقى علقمة رضي الله عنه واصحابه كذا ثم رجعوا فاستأذن طائفه من أصحابه بالتعجل إلى أهلهم فأذن لهم علقمة وأمر عليهم عبد الله بن حدافة السهمي رضي الله عنه وكانت فيه دعابة فنزلوا بعض الطريق وأوقدوا نارا يصطرون عليها ويصنعون طعامهم فقال لهم عبد الله بن حذافة الإثار عليكم السمع والطاعة قالوا بلا قال أفما أنا أأمركم بشيء إلا فعلتموه قالوا بلى قال فإني أعزم عليكم بحقي وطاعتي إلا تواثبتم في هذه النار فقال بعضهم إنما فررنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من النار وقام ناس حتى إذا ظن أنهم واثبون فيه قال أمسكوا عليكم أنفسكم إنما كنت أضحك معكم فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دخلتموها لم تزاروا فيها إلى يوم القيامة لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف ونزل في هذه الحادثة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر من فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا سَرِيَّة عَلِي بْن أبي طالب رضي الله عنه إلى الفلس وفي شهر ربيع الآخر سنة تسعين الهجرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ابن أبي طالب رضي الله عنه لهدم الفلس ومعه خمسون ومئة رجل من الأنصار على مئة بعيد وخمسين فرساء فشدوا على قبيلة طيء مع الفجر فهدموا الفولس وخربوا وملأوا أيديهم من السبي والنعم والشاء وكان في السبي سفانه أخت عدي بن حاتم وهرب عدي إلى الشام فلما قدموا المدينة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أخت عدي بن حاتم فأطلاقها فكان ذلك سابا في اسلام أخيها عدي رضي الله عنه إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته of them soon